يا حسين يا حسين اليوم مصيبة اليوم الأئمة لا يرى أحد منه مبتسم ضاحك اليوم السماء تغيرات مثل هذا اليوم أمطرت السماء دما كسفت الشمس اضطرب الكون اقشعرت أضلة العرش لمقتل الحسين فصيح لي يا حسين بحنين وبألم حسين يا حسين حسين يا حسين حيهم الشباب هذا إمامنا الحسين حسين يا أبا عبد الله شوف شيعتك شلون يحبوك حسين يا حسين, حسين, يا حسين, حسين يا حسين يا حسين اعظم الله لكم الاجر اليوم هكذا يروى عن الامام المعصوم كيف يعظم الواحد منا الاجر لاخيه شو يقول له يقول لي اعظم الله لك الاجر بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا الله وإياكم مطل من الطالبين بثأره مع وليه المهدي من آل بيتي محمد صلى الله عليه وآله يلا صيح للحسين حسين يا أبا عبد الله حسين يا مظلوم لما كانت ليلة العاشر من المحرام الإمام الحسين عليه السلام قالت له اخت زينب أخي ابا عبد الله يا, يا هل استعلمت استخبرت حاله اصحابك اخشى ان يسلموك عند الوثم قالوا خي زينب لقد استعلمتهم فلم اجد فيهم الا الاشوس الاقعس يعني المرفوع الصدر يستانسون بالموت كما يستانس الطفل بمحالب امه الا من مناد نوح ألا من مناد وإماء ما يروى عن امامنا زين العابدين عليه السلام أنه قال كنت العشية التي قتل في صبيحتها الإمام الحسين أبي الحسين في خباء مع أمتي زينب كانت تمرضني خرج أبي إلى خباء آخر يوجد فيه جون موضوع ولا أبي ذر كان يصلح سيفه يعني لربما يصلح سيف الحسين عليه السلام والامام يقول كما يروى يا دهر اف لك من خليل كم لك بالاشراق ولاصيلي من طالب او صاحب او صاحب قتيلي من صاحب او طالب قتيل والدهر لا يقنع بالقليل وكل حي سالك سبيل لألا من مناد وامامه ألا من مناد وحسين أي أي يا كرام يا أي الامام زين العابدين يقول كررها ابي ثلاث مرات فهمت قصده مراده يقول امسكت عبرتي احتبشتها اما عمتي زينب انها امرأة والمرأة من عادتها الرقاء خرجت دخلت خباء الحسين تجر وذيالها تقول اخي يا حسين يا أبا عبد الله يا نور عيني يا ثمى على الماضين وخليفة الباقين أشمعك تقتصب للموت نفسك للموت اغتصاب ألا من مناد وحسين أخي أبا عبد الله أشبعك تغتصب نفسك للموت اغتصاب ليت الموت أعدمني الحياة اليوم مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم مات أبي أمير المؤمنين اليوم ماتت أمي فاطمة اليوم مات أخي أبو محمد الحسن أخي يا حسين زق رزقت بعينيها اخير الدنا الى وطني الى حرم جذنا فجعل يقول كما يروى اخي زينب لو ترك القطا لغفى ونام يعني الإمام لن يترك حتى لو دخل إلى جحر يقتل الحسين عليه السلام ألا من مناد وحسينه ألا من مناد يا أغشية على زينب ألا من صائح ومصيبة يقول الامام زين العابدين كما يروى رش على وجهها ماء انتبهت من غشوتها جعل يصبرها يخفف من لوعتها قائلا كما يروى اخي زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان اهل الارض يموتون واهل السماء لا يبقى انصح ونادي وحسين <تصفيق> ايوا امامه يا مواليه الامام الحسين جمع نفسه على مقاتلة عدوه طلب من زينب طلاب اشتتوقع يا مؤمن قال اخي زيني زينب ايتيني بثوب خلق لا يرغب فيه هؤلاء الاعداء دفعت اليه ثوبا خلق كان قصيرا لربما هكذا قال اخي لا هذا ثوب من ضربت عليه الذلة والمسكنة لربما احضر صرت له ثوبا آخر مزقاه حتى لا يرغب أعداؤه في سلبه مع ذلك يا مؤمنون سلب الحسين صيروه عاريا على تراب كربلا أيوة حسين أيوة إمامه أيوة سيدة أيوة مصيبة أعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء جعل يقول وإماماه يا زينب يا أمك كلثوم يا رقيه يا سكينه يا فلان ويا فلانها الممنى لأودعكن الله أكبر هذا آخر اجتماع بأهل بيته ألا من مناد وحسينه لقد دن الافتراق وقرب الافتراق نعم ودن الاجل جعلت بناته يودعنه ينادين وابتاه وحسين هذه تشمه وتلك تقبله وتلك تقول في دعة الله في امان الله يا نور عيني هنا اقرا لك موقفين حزينين ما عليش يا مؤمن يروى ان الامام الحسين لما اراد ان يتقدم الى القام استوقفته زينب من هو اللي قدم الجواد للحسين من تتوقع يا مؤمن هي زينب من ذا يقدم للجواد ولا متي والصحب صرعاه والنصير قتيل فاتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا اخي حزنا ليت الجبال تزيل فلمن تناتي والحمات على الثرى صرعى ومنهم لم يبل غليل ما في الخيام قد تفانى اهلها الا نشاء ولهن وعويل ورأيت اختا قد ارايت اختا قدمت لشقيقها فرس ولا ولاحما وكفيل فتبادرت منه الدموع وقال يا اختا صبرا فالمصاب جليل فبكت وقالت يا ابن امي ليس لي وعليك ما الصبر الجميل جميل ورنت ورنت الى نحو الخيام ب عولة عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا الى التوديع ان اخي ايوا حسين بجواده ان الفراق طويل فخرجنا ربات الخدور عواثرا فغدا لها حول الحسين and I will صعد على ظهر الجواد الله اكبر هنا يا مؤمنون استوقفت زينب قالت له اخي يا حسين يا ابن امي يا حسين يا حبيبي يا حسين انزل من على ظهر الجواد نزل الحسين عليه السلام من على ظهر جواده قالت له اخي اكشف لي عن نحرك وعن صدرك كشف لها عن لحره وعن صدره شمته وين في نحره قبلته في صدره وجهت بوجهه ناحيه المدينه السلام عليك يا اماه يا فوق شوي ساعدني هديت صوتك حسين يا حسين حيوم الشباب حسين يعيده بعد حسين يا حسين. من قلبك من قلبك اشتعها يا حسين. يا حسين. الله لكم الأجر والعزاء السلام عليك يا أماه يا فاطمة لقد استرجعت الأمانة كأني بالإمام عليه السلام قال اخي وما الأمانة أو وما هذه ما هذه الأمانة قالت له قالت له اعلم يا ابن أمي لما دنت الوفاه من اخينا من امنا فاطمة قربتني اليها اسرت لي حديثا قالت بني زينب اذا رأيت اخيك يا خاك الحسين على تراب كربلاء وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين شميه في نحره وقبريه في صدره لم يا اماه ماذا يعني هذا اشمه في نحره واقبله في صدره قالت بني زينب اما موضع الناح فهو موضع ذلك السيف الذي يقطع في اوداج الا من وحص وا مصيبته اما صدر ولدي فموضع حوافر الخيل واحسن يا حسين كاني بالحسين نادى بصوت رفيع وامه وفاطمه اعظم الله لكم الاجر والاحسن الله واحسن الله لكم العزايا بينما الحسين كذلك كأني به يصيح ينادي ألا من ناصر ينصرنا نايا ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله فخرج امامنا زين العابدين كان عليلا سقيما مريضا وكأوا على عصاه يعني العصا في ايد والسيف في اليد الاخرى لما ابصر به ابوه الامام قال اخي يا امك الثوب رديه الى الخيمة يا ابن اخي لا اين يا نور عيني جعل يقول عم عم لقد قطع قلبي قطعت قلبي واعية الحسين ارجعه ابوه الامام الحسين قائلا بنيك ماير والمعنى انت حجه الله على عبادي في ارضيه نعم هو حجتكم هو امامكم الامام زين العابدين عليه السلام اين المنادي وحسين واما ما هو مصيبه احداث حزينه يا كرام يا مؤمنون وقعت في مثل هذا اليوم من تلك السنة التي قتل فيها الامام الحسين عليه السلام صعد على ظهر الجواد تحرك به جواده بينما هو كذلك اذ به يسمع صوتا ضعيف حزين التفت التفت من خلفه اذ به يرى ابنته سكين ايوا حسين التفت الى خلفه رأى سكين تقول ابا يا حسين قف لي قليلا يا نور عيني يا ثمرت فؤاد وقف الامام عليه السلام قال قولي ابني حبيبتي ماذا تريدين قالت لابويا مو على ظهر الجواد انزل من على جوادك الله ان شاء الله يحفظ الايتام هذا ولا افتقدوا افتقد ابائهم يحفظهم يكبرهم ان شاء الله اعظم الله لكم الاجر والعزاء ترجل من على جواد فرسه قالت لابويا اجلس على الارض ضعني في حجرك ايوا حسين ايوا مصيبته ايوا سيده صيرها في حجره قالت له ابا امسح على راس يا ابوي واصنع بي كما يصنع باليتامى بعد قليل اكون اغدو يتيمه الحسين ايوا حسين كاني بالحسين صاح قائلا اخي زينب خذي ابنتي فلقد قطعت نياط قلبي ايها حسينا وهو يقول كما يروى سيطول بعدي يا سكينة فاعلم من كلبك اذا الحمايه يا لا تحرق قلبي بداية معك حسرة ما دام من للروح الجثمى واذا قتل فانت اولى بالذي تأتينه يا خيرة النشوان ودعى الامام العيال الاطفال الاخوات صح ونادي ومصيبة ومحمد وعلي وفاطمة وحسنا الامن من مناد وحسينا تقدم الى القوم وعظهم خطب فيهم لم يتعظوا ولم يعتبروا ايوا حسينا ابتدعوه بالقتال ابتدعهم بالقتال يقول حميد بن مسلم والله ما رايت مكثورا قط قتل اولاده واخوته واصحابه اربط جعشا من الحسين عليه السلام ان الرجال لا يحمل عليه ثم يحمل عليها يفرقهم بل يفرون من بين يديه كفرار المعز اذا شد عليها الذئب بل ينتشرون من بين يده كانتشار الجرائد الله اكبر يا الله استفاع ان يمتلك المشرع فرقهم حيث دخل في اوساطهم قائلا انا الحسين بن علي آل الا انتني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي يالله الان صيح صوت صوت صوت رفيع ثلاث مرات اليوم كلها الحسينيات المؤاتب الشيعة نعم يصيحون ثلاث مرات يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين, يا حسين امتلك المشرع نزل من على ظهر جواده اراد ان يشرب طعط الجواد برأسه جعل يقول الحسين الرحمه مظهر لرحمه الله تعالى في ارضه جعل يقول كما يروى انت عطشان وانا عطشان ولن اشرب قبلك الماء ايوا حسين ايوا سيدا الا انه وهو في هذه الحاله سمع صوتا يقول يا حسين تتلذذ بالماء وقد هجمت الخيل على مخيم ايوه امامه فنهض الحسين لم يشرب الماء وصل الى المخيم عرف انها مكيدة حيث الخيام سالمة صار ثاني للحسين هذه تقبله وهذه تشمه وهذه تقول في امان الله اقرا عليك موقف صعب اسم هذا الموقف يا مؤمن الامام الحسين عليه السلام لما جعل يودع الاطفال وقعت عينه على طفل صغير لربما ماسك بعمد الخيم عطشان ذبلان العطش تبحها قال لها اخييتيني بهذه الطفلة الصغيرة هذه طفله عبد الرحمن ابن عقيل ابن ابي طالب امها اخت الحسين هكذا يروى اخذها الى عصدر قال بني ما تشتهين قالت يا خيال والله ان العطش فاتك كبدي وقد وعدني وعمي بالماء لحد الان لم يأتيا كاني بالحسين نادى ومصيبتها حسين يلا شباب شبابي انت حسيني حسين يا با يا يا, يا يا يا يا عبد الله يا بني يا, يا يا رسول الله سلم على الحسين الله سلم سلم اليوم لازم نسلم على الحسين السلام على يا يا الحسين وعلى يا يا علي بن الحسين وعلى يا يا, يا أولاد الحسين وعلى أصحابي الحسين حسين يا حسين حسين يا حسين حسين, يا حسين, حسين يا حسين. اعظم الله لكم الاجر والعزاء يا مؤمنون في امامنا الحسين عليه السلام. ثم عاد الى القوم القوم يقاتلونه لا رحمه في قلوبهم تجاه الحسين عليه السلام تقول الاخبار انه ما مر به احد الا وقد بعجه بالسيف يعني يقتل من يمر به الله اكبر فجعل الشمر يقول يا ابن شا إن هذا الرجل اذا تركناه على هذه الحالة سوف يفنينا عن اخرنا اخرنا ماذا نصمع معه نصنع معه فقال عمر بن سعد لعنه الله افترقوا عليه عدة فراق يا الله وحسينا افترقوا عليه عدة فراق رشقوه بالنبال ايوا حسينا ايوا مصيبته ايوا امامه رشقه ابن ابي الحتوف بسهم وقع في جبهته ايوا حسينا ايوا مصيبته ايوا سيداه بعد يا مؤمن يا مؤمن ماذا فعلوا بالحسين ماذا صنعوا بالحسين طعنوه بالرماح ضربوه بالسيوف اعيته الطعنات نزفت دماؤه سقط من على ظهر الجواد الى الارض سريعا ايوا حسينة أيوة امامه ايوه سيده بينما هو كذلك اخذ اللعين ابن ابي الحتوب حجرا رضخ وجه الحسين ايوه حسين ايوه امامه ايوه سيده أيوة مصيبة يا ألام ألام ومصيبة آياء هلا من منادن وحسينا هلا من منادن ومصيبة هلا من منادن عطى السماعة وحسينا وامامه صح ونادي يا حسين صحوة نادي ومصيبته يا مؤمنون الان المصرع نقرأ يا اليوم قلب فاطمة متألم اليوم مكسوره خاطر زالت ناديد نادي وين اليواسين بدمعت بدمعت يا بعل ابن الذي حزه رقبته ظلت ثلاثة ايام جثت اويله يا ابن حضرته لا غسل الجسم ودفنته الدماء تنزف من جسد المولى ابي عبد الله عليه السلام يا يا اغمي على الحسين ايوى حسينا يستريح حسين ساعه ضعف حيله وثجل بالسيف باعه الحجر انوجهه بشعاعه ودمه مثل ما يلعن فجر شال حسين ثوبه يمسح الدم لان سهم لمثل اثناج ويله يلا صيح واحسين واحسن واحسن انت حافظ الى ابيات مع الزهراء يا شيعي لا تبخل الزهراء تريد تشوف الدمعه تسمع صوتك اهو جاب يشترح احسن ساعه هلا عيدها اهو جاب ضعف حاله وثقل بالسيف باعا أي لم الحجر وجهب شعاع أي ودم مثل ماي يا يا يا يا يا العين فجر أويلي أي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا شالح ساي ثوب يمسحه د أويلي السهمية المثلث ناجح بسيايا بقلبه وقعله واخره ايه هو واظلم هوها والسم احمر هو واظلم هوها والسم احمر هو والمهر قامحوا يوم يا يو وليد اييييي هو والمهر قام يحوم دونا دونا يحامي يحامي عن وليه وليه لا يجونا الجواد الجواد حيوان يا مؤمن متاثر اليوم على الحسين متاثر على ابي عبد الله احنا منتاثر من صيح واحسن يا يا اجنح فوق راعيه يشم صار ظلال دون الشمس يمه خضب وجهه وناصيته بدمه ونادى بالظليمه وللخيام واحسن واحسن يا مواليه تقول الرواية جعل الفرس يضرب ويقتل كلا كل من يريد اذاع الحسين اذاع الحسين حتى قتل اربعين فارسا قال عمر بن سعد دعوا الفرس اتركوه لننظر ماذا يفعل لطخ جبينه من دم ثم ضرب بيديه الارض خف مشرعا ناحيه المخيم يقول الامام عليه السلام المهدي المنتظر كما يروى فلما راينا الجواد مخزيه والسائر ملويه خرجنا من الخدور على الخدود العاطمه والى مصرعك مبادره فواحده تحنو عليه تشمه واخرى عليه بالرداء تضلله واخرى بفيض لم تصبغ شعرها واخرى لما قد نالها يا اليساريه سامحوني يا اخوان ان اقرا روايه ثانيه لان الروايات موجوده نعم تذكر روايه موقف ثانية تذكر موقف اخر الحسين عليه السلام لما اغمي عليه ثلاث ساعات القوم القوم احتاروا ما من الحسين فاضت روحه روحه في بدنه فقال احدهم اذا اردتم ان تعرفوا ان الحسين لا يزال حياه اهجموا على مخيمه يا الله فهجموا على مخيم النساء خرجنا النسوه من الخيام لا يدرين ماذا يفعل وقفت زينب على التال تنادي حبيبي يا حسين يا نور عيني يا حسين هذه الخيل قد هجمت على المخيم وا حسين هذه الخيل قد هجمت على المخيم على خيامنا على نسائنا من هجمات خيال اذا ما تقرأ يا ترى هذا ما اقراه تحتاج صوت يا مؤمن من هجماته سمع سبعه يرتاح الامام المهدي اليوم والله يا جماعة من هجماته خيال العثم اولا حدود المخيام دانه طلعت منه الخامات عادي وعدت اللي زي نبو وشبشات العاشر من الخطر والصاب اخو هتوجه الصحيات يا بولي ما عدل يا روحك الطيبة وان كانك حياة سرعت راسكنا نولت والخيال هجمت على والنار به حتوى لما نسمع هبنا النافر به يتفرعت وغي لا اسمع هذا البيت وحسين حسين وامامه قام على وجهه وقاموا على وجهه ودموع عينه يقول ما اللي عطي الجبري البحراني تحير العسكر يوم اريد صوتك اليوم انطيني ماي ما ادري اشرب ماي ما اشرب خلينا نواسي الحسن اي والله نواسي حيار العسكر يوم طالت غشوه حسين ظلي ثلاث ساعات مرمي مغمض العين ناس تقول حسين بطل من ودينه وفارقت روحه وغمضت للموت عينه واخر يقول حسين كلكم تعرفونه صاحب حبيه على بناته والنساوين وان كان رته حي حيله مات. على خيامه روعه الفاطمية. وان كان هو حي وسمع بالخيام ضجات لازم يثور بشيمته ويحمي الصيام واحسين واحسين الله اكبر يا مؤمنون بينما الحسين كذلك يا الله ضربه احدهم بالرمح في فمه ايوه, حسين. أيوة امام ايوا حسين ضربه مالك ابن الناس مالك ابن النسري بالسيف على راسه فشق السيف برنس الامام وصل الى راسه جرت دماء من مناد ومصيب كاني به لطخ كريمته قائلا اللهم انك تعلم ان هؤلاء القوم ادعونا لينصروننا فعدوا علينا ليقتلوننا لا من مناد وا فطعنه احدهم بالربح في خاصرته اي وا حسيناه وطعنه اخر في بوادي صدره ايوا حسين حتى سقط الى الارض ايوا امامه اقف على رجولك الان يا مؤمن قفوا على اقدامكم يستاهل الحسين عليه السلام كثرت جراحاته الطعنات التي في بدنه فقال عمر بن سعد اريح الرجل كلما تقدم اليه احد اراد ان يهتز راسه ارتجفت يداه سقط السيف من يده فقال الشمر لعنه الله انا له يا ابن ساع تقدم الشامر واحسن يا حسين فقلب الحسين قبل ان يقلبه اذكرك لو ما الذكار صعد على صدر الحسين وفي رجلاه. في رجليه نعلان من الحديد. ايواء حسينة صحوى نادي واهب امامة ايواء كان دي الحسين فتح عينيه قال يا هذا لقد ارتقيت مرتق مرتقا عظيما صعبا هذا صدر رسول الله العام لا طالما وضعني على صدره الا تعرفني قال اعرفك انت الحسين جدك محمد ابوك علي امك فاطمة قال تعرف حسبي ونسبي وتقتلني تقتلني ايهما احب اليك جائزة يزيد أم شفاعة جدي؟ فقال الشمر دانق من جائزة يزيد احب الي من شفاعة جدك فقال الامام يا هذا اذا اكشف لي عن وجهك كشف الشمر عن وجهه فقال الامام كما يروه صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال بني يا حسد يذبحك كشخص له وجه يشبه وجوه الكلاب والخنازير فاغضب الشمر قلب الحسين على وجهه. ايو امامة يا الله يا الله فجعل يهبر اوداج الحسين كلما قطع عضوان صاح الحسين يا محمدا يا ابا قاسم تغيرت السماء تزلزلت الارض كسفت الشمس ناحت عليه الملائكة رفع الامام طرف الخيمة قال عما زينب انظري الى الشمس قد كسفت حبت ريح عاصف اغبر السجاو اظلمت السماء انظري هذا راس الحسن اه اه واحسن اطلب على راسك واحسن وامامه وا واسيده لما قتل لم يرفعوا حجار الا وشاهدوا تحته عبا نادما عبيضا يوا حسين اين الباكون اين الصارخون اين النادبون اعظم الله لك الاجر يا رسول الله يا امير المؤمنين يا فاطمة يا ابا محمد اليوم يحق لنا نبكي على الحسين الشمر صعد على صدره الخالع العوجيه طحنت اضلاعه اقعد على حيلك اقعد خليني اقرا هالنعيه خلينا نصيح على الحسين عليه السلام لا بالمناد وحسين بنت يسكن نبلغي لكم شي حاجك الحسين. ايه واجب احيا اي سمعت تعبان بعد صوتك ايه بلغي سلام الشيعتي وذكره ظلامه اتي قولي لشيعتنا نوح على لهم نصب العزايا ونوحوا على الماء الضبوح وقضوا حزنكم باللطم وايامكم نوح قولي الشيعة نوحوا على الماء. اليوم لما تشرب الماء بارد ذكر الحسين. قول السلام عليك واسي الحسين. في بارد الماء اذكروني. في عطاش. ايه طلعها. طلع ليس طلع ساكت. انا والله ما اتبقيت كلهم يحجون. ليش انتوا سامحوني انا امون عليكم يا اخواني. في بارد الماء. في بارد الماء وحسينة. في عطاش. ابديه ذكروا مقاسات البلا في كربلا وحده قولوا شيعتنا نوح على انا هذا عيد عليك شي يقول الشاعر لسان الحال في بارد الماي ها وبعد في بارد الماي في عطاش شايا يا يا يا, يا بتذكروا ذكروا قاشات البلاء في كربلاء و جاليل شاعتنا نوح على اولي مذبوح اسمعني يا يا لا تخبري يا ابو مسلم اسمع هذا ايلا يا ابو عاقيل يا ابو عقيل اسمع ايلا تخبري بفعل الشمر يومين على صايا <تصفيق> عيد عليكم يا جماعه لا تخبري بفعل الشمر يومين على صايا يا دري داش بن علي ومكن البتار فينا يا يا يا يا يا يا يا قولوا والشيعتنا نوحوا على ذبوح بعد صار بالحسين شيء بعد لما قتله يقولون عمر بن سعد لعنه الله امر الخيالة ان يلبسوا حوافر الخيل يضعوا فيها نعل الحديد لتطأ صدر الحسين الله اكبر يا مؤمنون فاحموا اقدامها الحديث في اقدامها حوافرها فجعلت ترض صدر الحسين ايوا حسين ولا تخبري ابل اعوجيه السوت ابحى عاشت على صدره يا سكنه وشالته صايا عليه قولي لشي نوحه على المذبوح بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء يا الله عندنا مرضى يا جماعة وكلكم ان شاء الله الله يشافي مرضاكم يعافيهم ان شاء الله ويعافينا ويعافيكم اليوم عظيم لا ترد الدعوات ان شاء الله تستجاب الدعوات تسمع النداءات بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله بمصرع الحسين بدم الحسين بدمعة الحسين بضلع الحسين برأس الحسين بصدر الحسين بالحسين يا الله تقبل هذا القليل اللهم من على مرضانا بالشفاء سيم هذا المنظور منظورنا ومنظوركم البسنا جميعا والبسهم وايانا ثوب الصحة والعافية غير سوء حالنا بحسن حالك اقضي عنا الدين اطل في اعمالنا اوسع في أرزاق ارزاقنا ثبتنا على ولاية محمد واهل بيته وعلى البراءه من اعدائهم يا الله ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا يا الله وشفاعة الحسين في الاخره بركة الصلاة على محمد وآل محمد قراءة بعد الصلاة ان شاء الله اكو قراءة بعد الصلاة الاخوة الان ذكروا لي لان شاء الله تحضرون وتعزون النبي صلى الله عليه وآله